أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت قال عليه الصلاة والسلام لأ أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها هالكلمات الأربع تسوى هذا كله عشان تعرف شنو قيمت هالأربع كلمات هذه ليش صارت أحسن من الدنيا مما طلعت عليه الشمس والله سبحانه وتعالى يحبها بل اختارها على الكلام كله قال عليه الصلاة والسلام كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة قال أنس رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم غصن شجرة فنفضه فلم ينتفض يعني ما طاحت أوراقه ثم نفضه فلم ينتفض ثم نفضه فانتفض طاحت الأوراق اللي فيه وصار غصن عاري فقال صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينفضنا الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها قال عليه الصلاة والسلام من ظن بالمال أن ينفقه يعني بخل في المال نفسه ما قام الطوع أن يتصدق وهاب العدو أن يجاهده والليل أن يكابده اللي مقادر على هالأشياء أن يتصدق أو أن يجاهد أو أن يقوم الليل فليكثر من قولي لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله كثر من هذه تعوض لك النقص هناك شوف يعني حتى الكلمات هذه تكون لك بديل عن بعض الطاعات الجليلة مو قادر تقيم الليل مو قادر تتصدق مو قادر أكثر من هذه الأربع. يقول أبو هريرة رضي الله عنه مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أغرس غرسا فقال عليه الصلاة والسلام يا أبو هريرة ما تغرس؟ فقلت يا رسول الله غرسا فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على غرس؟ خير من هذا، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. تغرس لك بكل واحدة منها شجرة في الجنة. مقلت لك في البداية، خير مما طلعت عليه الشمس. إذا كانت الوحدة تعد النخلة في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت سبحان الله، قال الله صدقت. فإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، فإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، فإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، ثم تقول اللهم اغفر لي فيقول الله قد فعلت، ثم تقول اللهم ارحمني فيقول الله قد فعلت، ثم تقول اللهم رزقني فيقول الله قد فعلت، شوف المقابل، في البداية الله يصدقك، ثم يقول أعطيك ما تريد، بما تدع الله سبحانه وتعالى أعطيك، قال عليه الصلاة والسلام. خذوا جنتكم أخذوا أسلحتكم أخذوا حمايتكم أخذوا وقايتكم قالوا يا رسول الله أمن عدو قد حبر؟ في عدو شيء؟ قال لا ولكن جنتكم من النار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم قال عليه الصلاة والسلام إنهن يأتين يوم القيامة مجنبات معقبات أيون يوم القيامة هذه الكلمات الأربع جداكم من أمامكم ومن خلفكم هذه الجنة هذه الحماية من النار وهن الباقيات الصالحات المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردها لما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى سترى عظم جزاء هذه الأربع لا تغفل عنها وأنت طالع وأنت داخل في السيارة على فراشك قبل ما تنام في أي مكان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. برواد كاست ملامح كما نسعد بتوصلكم عبر البنكود كود اثنان ثمانية خمسة